الم ي أ ت ك م نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت م رسلهم في البينات فقالوا أ ب ش ر ي خ د و ن ن ا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أل ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالأسف ب ا ل ل ورسوله والنور الذي أ ن ز ل ن ا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته, نكفر عنه سيئاته وندخله جنات ت د ر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا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 فان توليتم فانما على رسولنا البلاء المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين آ م ن و ا إن من أ ز و ا ج ك م و أ و ل ا د ك م عدو لكم فاحذروهم و إ ن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ف إ ن الله غفور رحيم إن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 ومن يوق شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حيث ل عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة العزيز الحكيم